وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ الْوُجُوهَ جَهَنَّمَ وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أليما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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا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 عَمَ أًَا تُحصُوه فَتَابَ عَلَكُمْ فَقرأُماتَا ت يَسَّرَ مِنَ القرآن عَمَ أَ سَكُ مِنكُم مرضَ وَآخَونَ يَضْبونَ فِي الأررضَ بتَغونَ مِ فَضلِ اللهِ وَآقررون